بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المضعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 تذكَّر ذكر رسل ربه فصلَّا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرُ وابطأ إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى